robot muallaf mutashir ista fi sura إذا ظهر, إذا ظهر ظاهر خدمين فهو من العورة وقد عرفنا الجواب ذلك في ممضة أما إذا كان الظاهر باطن خدمين فالصلاة صحية ولا شيء في ذلك لكن إذا نبهت فعليها أن تسر أيضا أظن حلتك في الجوار المسافرين بلقي شيء الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة هذه مسألة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه لكن أقول ينظر إلى سورة التحجيم إن كان مفتنا إن كان مفتنا كما لو كان هذا الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر قدمين لا يظهر في ذلك فتنة كما يعني لو كان غير موجود الجوربين Feliš onak fitnje kubra. Fama ustati anekol, valhata huzi bianna salata batiha. Madam da ujegad ilfitnje. Wazun in se li jeba vrata in shagallah. Faddal. Faddal. Naa. Faddal. Daj, bihlad dhe, bihlad dhe, bihlad dhe, bihlad dhe, bihlad dhe. Bihlad dhe, bihlad dhe, bihlad dhe, لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط ومن حيث الكشف أنا بعيد الكلام امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها وامرأة أخرى مش لابسة القبيس أو كلابية أو إيشي هذا الجورب الطويل هلي بيعضع الفخذين لو كانت مو لابسة هل يقول قائل أنه الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجب بإيش بالجورب كهذه التي يظهر منها فخذها المحجب بالجورب هل يستويان في الإبتان؟ آه. هذا الذي قصدته ما أريد أن أقول أنه لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أنه هذه عورة مخففة ما علي شيء الفرق إن شاء الله شوارك مكان الآن صار متعلقاً الآن صار متعلقاً بالأذن الإثم موجود الإثم على كل حال بس الصلاة السؤال كان في مطلع الصلاة وصحة صلاة نعم فضح الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب الجورب يعني لا يشف معروف الجورب يحجم ولكن لا يشف اينا هذا خروجه مسموح به نعم مش مسموح طيب إيش تفعل تطير ثوب الجلباب حتى يغطي لضائر الجو... قدمين نعم سواء كانت لابسي جورب أو ملابسي هذا استاذ أنا جربت عمليا هذا صعد وفيه حرج سامعك الله هذا حرج على نساءنا اللي ما تعودوا على السترة والحشمة <تصفيق> <حده كانهم> <تصفيق> <مزل جسا. تصفيق> لكن نحن نحن نوجههم نعم ما هي نغسرين ما سوا طبعا اذا زمناك النه ايش ظهر القدم اثمه نعم هذا سؤال غريب جدا شو معنى قولي تعال <تلوب> يا <في جورب> <تلبس> الجورب <تزوج> انا عارف انا اعرف البس الجورب <تزوج> انت اما ان تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المراه المسلمه أن من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يصف إما تكون معنا كما نظن هكذا وإما لا فإن كانت الأولى فالموضوع منته وإن كانت أخرى على سماع الله فإذا معنا فتح بحث جديد الآن لا هي الأولى ولكنه لن ينتهي تفضل إيشى اللي ينتهى وليمن تهى الآن معك الأولى أنه يجب أن لا يصف لأيشى طيب هذا الجورب نعم ولا لا يصيف حجم القدم ما عجبتني يصيف طيب مثال الامر ورقم كما قدمت لنا ما في بتنا معليش يا اخي نحن هلا شو في متى اذا صح التعبير متى يفلسف الحكومه حينما حينما لا يوجد لدينا نص اما اذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلي متسليمك فأنت تعرف أن النص ملجم للمرأة بأن تسر قدميها صح أو لا؟ نعم لكن لما جاء السؤال في صحيح الصلاة أو بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل هل لي ما أتحرج من أن أسميه فلسفة لكن أنا مضطر إليها لأنه ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا لكن هذه الفلسفة ما مننقلها من موضوعها إلى مصادمة النص صريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها فمدام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا وأن يكون شفافا ولا وصافا فإذا هذا الثوب الذي هو الآن الجورب يصف يحجم فلا يجوز ويكون صاحب واثما طيب الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا أنا أستاذ أحضر الأسئلة والاستخصارات في هذا البحث أن هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير خير إن شاء الله أي نعم شو, شو حجة الاختلاف؟ يعني حجة هذا الاختلاف أنه الآن نلمس الحرج الكبير بأن المرأة تجعلها يجر شبر أو دراع أنت عم تعرض وغالا قد تقول ليس أنا كلامي هذا لا كلامي أسوأ نحن <تصفيق> نحن <تصفيق> <تصفيق> انت الان عم تعارض الحديث قالت اذا ينكشف ساقوة قال فلتطل شبرا قالت قد تأتي ريه قال فلتطل ذراعا ولا يزدنا هذا حرج ما ومثلك يقول هذا يا شيخ نواقع كل نساءنا تجيب. أن القدم تظهر بالفعل لقد نساءنا بنات بنات اليوم هدون يعني مش مربيات نساءنا هدون ناشئات عن الدعوة السلفية ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي أحزن الالتزام الشريعة أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيهت لي إلى الحجاز ثم الرياض كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات لماذا يمزفتهم مثل ما بتعرفنا اليوم في السعودية ما شاء الله لا مثيلة طرق إلا مثل بلاد أوروبا كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر شايف ولسان حال الجر يقول للرجال يبعدوا عنه فعلاً فعلاً. لكن هذا الجر من, من خلف ليس من الامام الامام تقريبا مع سطح الارض هنا اذا ما في اي حرج تتصور انت هذا الحرج الحقيقة لانت بتتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك صور ليه يعني متجي لا اكيد جيت من عند ابي ليلى طويل ولبستوني زوجتي فلما يعني في الساحه كان تنتقع صحيح مش متعودتي شو رايك خليه على الحبل طيب طيب الناعله ما مشي بمشير النعل عودها النعل الا يحجم لا يا اخي النعل له له مشكله يحجم لك القدم تماما النعل فيه له تخاريم وإله قطع وإله إلى آخرين مع ذلك شوف هلأ أنت ولا مؤاخرة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا هل المرأة لما بدت طيل الذيل كما الرسول عليه السلام شراء؟ أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين ما عدهمنا هي حافية هي مكسية بالجورة أو بالنعل <تصفيق> ما عندي هذا الموضوع كله ألا أنت بتعرف يمكن النساء في عبد الرسول عليه السلام حتى بعض أمات المؤمنين ما كانوا ينبسوا شيء تحت الجلباب صحيح ولا لا يعني ما في نباس يعني أنا رجل الآن لابس نباس ولابس قلابي لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف ينبسوا هل القلابية وهل الباب وانتهى كل شيء لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي رجفة تكشف عن عن ساقة هلا ما في كشف عن الساق. لأن الساق مغطى بايش؟ بها الجورة فنحن لما منح من نساءنا وكما أمرنا الله عز من العناية بهن أن يطلنا ذيودهن بقدر ما يحقق لنا الامر الشرعي ما تجي مشكله خافي جوا ربي اذا صار تعبير ما يهمنا لانه هذا كله حيكون مستور يعني اذا كانت متناعيه اهون عندك ولا متجربه قل لي اصنع على الاول موي كانت متجربه اهول ولا اذا كان صحافي طيب فاذا صحابيات كن حافيات ولأي كان في ذلك شو السبب طول الجلباب طول علينا بهذا ونطبخه في نشانا كما ينبغي يعني برف و رحمه اذا شيخنا ناخذ يته سلمة ترى ما يلي سالت اه لا خديته ام سلمة اذا طبخته اذا طيب هذا لكن هل تقول بوجوب ذلك شوف الان انت عكس الموضوع وجوب ماذا وجوب لسه الجوربين لا انا ما بقول يا بالجوربين اذا شو سوالف انا بقول على ماذا تعني تقول اذا كان, كان الجلباب يغطي القدمين تماما و بين هذا الجلباب فلا حاجه الى لبس الجوربين لكن إذا كان الجوربين موجودا يعني ما في خوف من كيف تستطيع سلامك الله أنت فإن موضوع نفسك تجاوبا يعني نصل للنهاية الآن أنا أسألك سؤال هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب فإذا انتهى الموضوع وضح لك ولا لا؟ الحمد لله ذلك ما نبغي فرضك أخ وصل وقول سمعنا أن كتابكم أداب الزفاف قد وضع مداما ومعه ورط فيها تراجع تحريم الزهب المحلق فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باب قد ناقشكم بهذه المسألة مبين من دواب الزفاف؟ الشيخ مين؟ ابن هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين وهذه الفرية يذيع ناس من أداء السنة مع الأسواف الشديد أنه أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يطوق إلى آخر أما الشيء الجديد الآن أنه كتاب طبيع وأني تراجعت ومعه ورقة ومعه ورقة كل هذا أظنه افتراء ممكن يعني شيء أنا ما عندي ألمه وبغير إذني ممكن لأن الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا فجأني بنسخة من سلسلة أهديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد مش بس مصورة مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا شايف شلون لها الدرجة وصلت الجرأة وقلة الأذب والسرقة أنه كتابي بيطبعه بدون إذني وبيعلق عليه رد عليه ما في مانيه يرد عليه في أي طريق آخر لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه شيء يعني ما بتصور الإنسان إي شوي إي شو بتقوم فيهم لا اه لما ذهبت انت هناك أي. كنت في الحج تمام الشيخ بن باز ما الشيخ موجود ان شاء الله تجلسوا يعني في بعض المسائل المختلف فيها فقال الشيخ لا هذا يعني كتابه لا اجلس مع الشيخ في مناظره ما عندي خبر انا كلامه كله هذا متعلق بالشيخ بن باز نعم اه يقول اخ اه يقول ما حكم تفطيع اصابع على لين كل في المسجد نعم في الصلاة منه عنه أما في المسجد فما في عندنا نص لكن ممكن هنا استعمار القياس والنظر فقد ثبت النهي عن تشويك الأصابع ليس فقط في الصلاة بل وهو منطلق للصلاة وهو منتظر للصلاة فممكن الحاق فرقعة الأصابع بالتشويك فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرق أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود الناي في ذلك يقول أيضا ما فكم استثاث الصديان مع صفوف الرجال في الصلاة ما هو إيش؟ ما فكم استثاث الصديان مع صفوف الرجال في الصلاة أوه. ما نجد في ذلك حرجا لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك وما في الأمر أنه, أنه في سنام داون ومسند الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت ببكر أن الصفوف كانت ترتب في عز الرسول عليه السلام الرجال والصبيان والنساء لكن هذا الحديث يسناد رجل اسمه شارة حوشم وهو ضعيف لسوء حفظه ليس هو بالملجم لتبني هذا التنظيم والتركيب الذي جاء به هذا الحديث إلا أن هناك في الحديث صحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه ألا وهو قوله عليه السلام لي منكم أولو الأحلام والنهى وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت الصلاة فأخر رجلا من خلف الإمام لأنه كان شاب طبعا انزعج الشاب لكنه ما أبه في أول أمر إلا بعد الصلاة بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنهار فتأخير غير أولو الأحلام والنهار عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف لكن إذا كان يترتب وراء صف الأطفال في الصف الأول مثلا او الثاني شيء من الإخلال وهذا نراه راقعا في بعض الأحيان يأتي ولد طفل صغير يقف في الصف فيحرم في هذا المكان الرجل سرعة أمت تتصلت عليه والدنته فيلعى الصلاة ويخرج ويعبت ويلعب من اجل ضمان استقامة الصفوف وبقاء هكذا ما في مانع من التنظيم أو بمعنى أوضح ما في مانع من التزام ما في حديث شار بن حوشب ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت وإنما من باب تنظيم الصفوف وعدم الإخلال بها لكن مش دائما هذا ممكن نصوره لأنه في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتمه فإذا ملأ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله الصبيان ما في ماني لأنه مرهي عطلوا أماكن للرجال في هذا الصف فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأيي في المسألة تعود إلى الإمام الذي يعرف بزبائنه وبمصلين من خلفه كثر ولقلة فهو يرتبهم إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن يغلب على ظنه إن ممكن رجال تحتل في أماكن فبيأخرهم أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلسنا مكلفين بالانتزام هذا التنظيم الذي جاء به شارم الحوشب بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء ذلك نظام استمر لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء شرها وأولها وشرها أولها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذن النساء لا بد من أن يتأخرن ولو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوزنا أن يقفنا يمين ويسارا ملئا لهذا الفراغ أما السبجان فليس فيهم مثل هذا التهديد الذي جاء بخصوص النساء فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع ولا يوضع لها نظام نظام ثابت غيره. تاريخنا ليليني او ليليني وللاحلام الىهم ا قولوا هل هو من بلغ ام هو من تمام الفطنه وكمال العقل لا هو بلوغ زائد ما ذكرته زائد ما ذكرت شو ذكرته تمام نعم. العقل يعني طوي. البلوغ شرط شرط البلوغ اه معلوم هناك توفر مثلا طالب مميز ولكنه لم يجد في نفسه يعني البلوغ no. بعد. No, هذا ما يقول ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين ما لا يفهمه البالغ no. من, من هو حوله هذا أفهم سؤالك والجواب لابد لذلك يقول بالغ زايد الحطن والذكاء والعنابة للصلاة والانتقاط أحكامها ومعرفتها ونحو ذلك كيف بالغلام الذي أما المسلمين وهو دون السابعة صحيح. أو هو السابعة صحيح. وكان خلفه من خلفه تعالون حسن هل عندنا نص يجب علينا في الامام أن يكون في سن معينة الجواب لا, لا. لكن هنا عندنا نص ليليني منكم أولو الأحلام والنهى هل من حكمتها لك نعرفها يعني طبعا الحكم واضحة وهي وهو شرط إليها آنفا وهي التقاط أعمال الصلاة والتقاط قراءة الإمام وكيفية رفوعه وسجوده وما بين ذلك يعني لهم لمن خلطهم ها نعم أخواني وكيف غير مكان ها ها ها إذن لاجي متأخروا أخواننا هناك لآخر ولا ما عد فيه أو هنا ما عد فيه أو تتقبل هنا لا الهي انا احنا بدنا كمان امن اخواننا جميعا نبحث عن الغير الاخر لا لا الصف ذي حدد كل مكان الراحه جاء متاخر يا جوا <تصفيق> الصف الثاني بدون ما بدون ما يعرض يعني صلاة الطفل بالفسات برفق يعني لا ذاهب العقل مع صف الرجال ام مع صف ال ذاهب العقل مع صف الرجال ام مع صف الاطفال يمشي مع الاصل صف الرجال اخو نسل يقول نعلم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اول الامر منكم ودوب طاعه العلماء على قولي من قال قول ولكن هل علىقول من قال على قول ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في ور في أمور الدنية إذا كان يستطيع تنسلة ذلك الط ولكن هل ييبايش هل يجب على طالب العلم فاعة العالم في أمور الدنية إذا كان يستطيع تنجيل ذلك الطة إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلال أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دينوي وطالب علم يستطيع تنفيذ هذا الطالب هل يجب على طالب العلم إطاعة العالم؟ مضوع. كمان الأمر يحتاج إلى إضافة كرة يعني المطلوب من الطالب للعلم امر يتعلق به أم بالعالم؟ بالعالم هو أمر دنيوي بالعالم لكن بالعالم. يتعلق بالعالم أنا السائل السائل أنت السائل أضل يعني نضرب مثال مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا يعني لو أشتري ذي زلزة بأدونس مثلا <تصفيق> وأستطيع ذلك وأستطيع ذلك وأستطيع ذلك ومعي وقت يعني فيما يظهر لنا أنه ظهر الآن يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما انا استوعب ذلك فهل هذا فانصيه او خطا هذا موش بس خطا سيء استحق ما قلت لا نريد البيان لا يطاخي الورد في الايه فيما يتعلق بالامور الديريه والله الله يرضى عن مشايخ الطرق ثاني الجواب عينه يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة مويك مويك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريديهم يعني إيش من يطلبوا منه ويسنمون تسليما أما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم نحن هذا لا يجوز نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتثل فإذا واجب. طلبت مننا شيئا نستطيعه ان انتف ايضا لا خطاء هذا،, هذا شرك في اللفظ انت الان اشركت في اللفظ اي نعم ل... ليش كنت نبهت لما قلتها نعم كذلك عن اعاده <تكفي> يا استاذنا انا معروفا عندنا ان الطاعه في المعروف <تكفيق> طاعه في المعروف ايه شرعا ولا ولا دنيا شرعا انت لا ما تنتبه في نواحي الشرايع طيب انا اسال عن خدمه العلماء بشكل عام ما حكموها امر مرغوب بلا شك تحبه لا بس يعني يلا تصل لمرحله نجوه ولا باي حاجه لا ابدا <تصفيق> يلا شدي غيره اخوي ياسر يقول كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيره وحديث كره من المدجوم اراره من لا اذا احسنا فهم الحديث الأول زال الإشكال ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع إذا فهمنا أن المقصود من قولي عليه السلام لا عدوى بنفسها ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها فلا إشكال الحديث يوضح أن العقيد الجاهرية قبل النبوة الرشالة والتي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير إسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوة صحيحة لكنها بمشيئة الله ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز وجل الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية لكن ما هو ملجم بها بحيث لا ست لا ست يعني لا لكن ما هو ملجم بها بحيث لا ست لا ست يعني لا يجوز المسلمين تكلم بهذا الكلام بحيث أنه يكون هو مرتبط معها ارتباع هذه خصوصية لا تحرق إلا أن يشاء الله فلا تحرق هكذا العدوى في العدوى او في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها أن تنتقل إلى السليم من المخلوقات لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك وتعالى وهذا واضح في تمام الحديث لما ذكر رسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة قال الرجل العرابي إن نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها فقال له السلام ما قال له أنت ما فهمت عليه أنه أنا يعني بقول أنه ما في عدوى لا هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله ولذلك قال له فمن أعدى الأول طبعا الجواب مؤمن الله إذن العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك وتعالى وحينئذ إذا كان معنى الحديث لا أجوى إلا بمشيئة الله عز وجل فما في منافى أن يتخذ المسلم السبب المشروع في أن لا يصاب ذكى المرض الذي معروف عند الناس بأنه صحيح. يعدي وعلى هذا يحمل قول عليه السلام كما في صعي مسلم أن رجلاً جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مرض الجذام فأراد أن يبايعه فقال لو عليه السلام ارجع فإنا قد بايعناك إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب وإما أنه فعل ذلك تعليما للناس وإما أخيرا للأمر إيمان يعني تعليما وأخذا بالأسباب أيضا لا منافاة بين قولي عليه السلام لعدوى لا لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها وإنما يعني إبطال عدوى كانت قائمة في إذهان الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين وهي أنها تأذي نفسها هذا الذي نفاه رجول عليه السلام وإلا فالأحاديث الأخرى في إثبات العدوى وعلى هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي والذي وضع نواته نبينا عليه السلام في قوله إذا وقع الطعوم بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها إلى آخر الحديث هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي غيره فسأل أخوة يقول ما هو حكم تحنيط الحيوانات الأسعى وغيرها؟ كثر السؤال عن هذا هو الجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجون وان كان بعد الموت الأمانع من ذلك كما نعلم يقول أيضا نعم بيّن ابن الصلاة أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أساندها روايات قد اختلطوا يخمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاق فهل تقره على هذا الحمل هذا الحمل هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب وهذا هو الأصل لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة فأنا مع هذا لكن ليس دائما نعم يكون الأخص يكون الأخص نعم ما في مانع لانه هذا ليس صورة نعم يقول تعليق على بالنسبه مثل لا ما يجوز الا اذا كان المشروع كافرا يقول تشريح جثث الموتى لا يوجد إلا جثث الموتى حقيقة معنويا يعني ما تسمع الموتى نعم. يقول رأيت البارح ربي في أحسن سورة الحديث هل في هذا الحديث دليل, دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام حديث رأيت البارح ربي في أحسن سورة هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام دليل مفهوم المقصود السعيد لكن خطأ السؤال من تلبي يقول قول عليه السلام من رأاني في المنام فقد رأاني حقا هل فيه دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام هذا السؤال خطأ هو عضيه ولا لا ولا أقول هذا السؤال خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قوله عليه السلام رأاني في المنام فقد رأاني حقا فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت رسول في المنام فيه دليل لقوله هذا فأقول السؤال خطأ فيه دليل أنه يمكن لأسفل للمسلم ان يرى الرسول في المنام أما فلان راى الرسول في المنام في دليل بهذا الحديث او هذا الحديث يقول قائل راى ربه في المنام في دليل على ما يقول ما هو راى في دليل لا هذا ولا هذا لكن هو يقصد انا بقول الان المقصود من السؤال غير ظاهر السؤال المقصود من السؤال يعني هل يدل الحديث على انه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام كما هو توجيه السؤالي الذي طرحته آنفا هل في الحديث السابق من في المنام قد رأاني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أنه يجوز المسلم أن يرى نبيه في المنام نقول نعم في الحديث الثاني فيه دلالة على الجواز وإمكان رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام أما الحديث الأول الحديث الأول رأيته ربي في أحسن صورة هذا حديث عن شخص الرسول عليه السلام وليس فيه مبدأ عاما كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام فليس فيه دليل إلا ان هذه وقعت الرسول عليه السلام بالنسبة لغيره ما منكر ولا منقر يمكن وقد قيل عن إمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة والله أعلم بصحة ذلك عنه لكن إن الدعم الدعين أنه رأى الله والله هذه دعوة عريضة جداً وصعب تصديق بها لكن ما عندنا حج قاطعة لتكريبه لا سيما كان معروفاً بالصدق والصلاح هذا الجواب يعني هذا الشرط الله باب اولى بارك الله فيك لكن الرب ليس له صوره معروفه عندنا ايوه بخلاف الرسول عليه السلام فنحن نعرف صورته من شمائله ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله ما ان الرسول كان اذا جاءه الرجل ليقرئت النبي صلى صف هذا الذي رايته ليه لأن صورة الرسول في ذنه أما رب العالمين ليس كمثلي شيء لذلك لا يمكن أن يقال في هذا شيء أبدا نعم. هل يصح شيء في النهي عن زيارة الكبور ليلا للرجال؟ لا لا يصح أي شيء زيارة الكبور يجوز ليلا نهارا في أي وقت إن شاء الزائر دون تخصيص وقت لزيارة كما يفعل بعض الناس ببعض المواسم على أعياد هذا العاصل هو في السنة والرسول عليه السلام قد تبتت زيارته للبقية ليلا فلا فرق في النهار أو في الليه كانت زيارة للحديث اللي مر آمفا بالنسبة للطعون في حديث في النبي عليه السلام قال الطعون شهادة في حديث انه استعاذ من الطاعون حديث اللهم اجعل غناؤنا ومفي قتلا في سبيل الطاعون ف كل حديث الذي اشرت اليها انا ذاكرها الا حديثك انه استعاذ من الطاعون وين هذا الحديث كيف يعني تفت حفظ لفظه مفاد <تصفيق> الحديث انا ما اذكر الان يقول الأخ نسمع في هذه الأونى عن عملية تحويل قلب رجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح فهل هذه العملية جائزة غيره وبغيره يعني تشريح جثة الميت لاستخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة إلى قلب يريد هذا الجواب يفهم من السبب لا يجوز التشريح في طريقه هو ما بياخذوا قلب الواحد ميت تمام قلب انسان ميت ميت يعني على اجهزه يعني اجهزه ما انا بشوف سيموت موت, موت الدماغ وموت القلب قبل ما بيموت يعني ما بيموت بصرح بده لكن قلبه قبل ما يموت فهذا انكى وامر يعني قتله نعم خناق حتى لو اوصى بذلك الا يدخل في باب وتعاونوا على البر والتقوى نعم لا ما بيدخل كيف يدخل واحد يصيب ان يقتل في سبيل اخر وقد لا ينجح حتى هذا الاخر كما هو معلوم طبيا الله يخليك يا اسر لمسيه ما القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى كما جاء في الأحاديث والبعض من آيات قرآنية ليس هو مجرد هذه المضغة وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أداوي القلب الشاهد أنه لا يجول وإذا فعل إذا إيش وإذا فعل يعني إذا تمت هذه العملية وإذا القلب رجل صالح إلى قلب رجل ظالمضل والعيام أي نعم كيف يكون ما يختلف شيء من حياة ال... من وضية ال... المريض المنقول إليه القلب سواء كان يعني قلب كافر إلى مؤمن أو العكس ما هذا الذي قلت عنه واني فما قلته هل هذا قسم في القلب ام لو اصاب ببصره او اصاب كله كله ايوه استعمل بعض قضيه في بعض الناس ينقل الكليه وهو مازال حي يتبرع به شقيقه او لا. نفسه اخي نفس الكلام يموت قد يموت هذه قضيه مش مضمونة وربنا خلق الكليتين بدل كل كل ما خلق ذلك عبثا وإنما قل ما يقال احتياطا ولذلك تسمعون ان بعض الناس يعيشوا على كل وحدة نعم تفضل يقول قرأت في تفسير بن جريد الحديث معناه إن الله ينفع بالرجل الصالح مناع منهم ولده وولد ولده ماذا ما فيهم هل هذا حديث صحيح ما أعرفه الذكر الذي يقول ايضا يوجد اثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله إنه وجد رجل وجد رجلا مشروعا فكرى في اذنه اليمنى فزع مرات خوات مؤمنين فافاق الرجل المشروح فان صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بايات القران حول الصرع طبعا اذا صح فهو يعني دليل واضح لكن هل صح ذلك الله اعلم نعم الذي مضى دليلين تسميهو نعم الدليل الاول حديث النبي السلام من استطاع منكم ان ينفع اخاوه شيئا فليفعل الشيء الثاني فعل وندي وندي وندي من استطاع منكم ان ينفع اخاوه في الافعال بما يشرع ام بما لا يشرع بما يشرع طيب. إذن هذا ما في دليل حتى تثبت أن ما سباق يشرع فإذا ثبت ما نفينا شرائيته انتهيت المشكلة وما لك بحاجة للحديث طيب طيب ولمهيد. طيب, طيب. إذن هذا الدليل الأول سقط العلم أنهم يبدون الجواز التبرع على هذا حديث ما هذا ما رد عليك فيه أنا. في شيء آخر أستاذنا أبو فلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا إثار آثر الرسول عليه وسلم عن نفسه وضحها بنفسه <تصفيق> ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإثار أن يؤثر الإنسان كلوة لكلوة آخر او, أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب أوه. الإثار يعني كما فعل أبو طلحة؟ لا حبيبي أولا هذه بين الرسول وبين أهل أصحابه وهل بعد رسول نبي؟ لا طيب لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة منقول هذه الصورة بتجوز قياسة على هذه الصورة مع ذلك ماذا نوعد هذا كما يقول بعض الفقهاء هذه الظرفة الأذبة هذا القياس من بعض قياس الحدادين على الملائفين قياس مع الفارق يعني ماذا هذا القياس ثم, ثم لا سيما أنك تعرف جيدا أن هذه الأمثلة نبحث فيها ليست من باب الإثار أبدا ليست من باب الإثار لا صارت مهنة صارت بيع وشيراء والآخرين إذا بالإثار أستاذنا أنا أعطيتك جواب أما إلاك ولا سيما نعم نعم عليك أستاذ هل نقيس على ذلك على ما سبق في تلك المسألة وهي نقل الأعباء هل نقيس نقل الدم كذلك في المريض لا لأنه نقل الدم يعني يعوض ب بشيء من الطعام نعم بيتجدد ويعوض يعني طب اذا كان نقل الكليه لا يؤثر يعني على حياه الشخص الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله انت الان الطبيب نفسه ما بيضمن انه يقول بيؤثر ولا ما بيؤثر تعلمنا انه سلط الكليه سلط الكليه الواحده فقط اذا اشتغل يكفي حياة الإنسان. يعني لحياة الانسان أوي. انا قلت منذ ايام قريبة لبعض الناس كلموا بمثل هذا الكلام انا بلغت هالسن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص انه كل ابتهاد اليمنى معطلة الا بالبرهة الاخيرة فلو انا لا سماء الله أحد أولئك الذين تورطوه فتبرعوا <تصفيق> <تصفيق> بكلوة <فتبرعوا بلكدوة> اليسرى ترى <تصفيق> هذه شو كان صار فيناك كنا فينا حفرنا قبرنا بإيدنا فما بيستطيع الطبيب أخي الطبيب اللي بيعملك فحص عام بيقول لك الكلوتين سليمتين لكنه ما بيضمن أنه بعد مضي أسبوع انه يظهر في في اللي في احدى الكليتين او عن إفارة من صاحبات منكروه خطأ يقع فيه الناس هذا خطأ يقع فيه الناس بقول. مثلاً بيكون الشيخ في الصف الثاني وتلميذه سابقه هو في الصف الأول بيتأخر منه وتفضل والشيخ بيقبلها في كل إيش انتنان. خطأ. من الشيخ والفريخ سوا. ليه؟ لأنه نقوف الصف الأول تعرف أنه أفضل من الصف الثاني فالإيثار في المستحبات في المشرعيات في الإعبادات مكروه لأنه يدل على أن هذا المؤفر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والإعبادة أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة في الطعام والكراب والدنيا كلها هذا هو الإيثار الذي يمدع للإنسان أما في العبادات والطاعات فلا يجوج فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتناجل عن عبادة لغيره أما إذا أمكنه الجمع فذلك أخير يعني يوسع له في الصف أحسن. هذا أحسن إذا كان م... يعني في الراحلة مثل الآن في الباص اللي كنا رأسين فيه آه. أحدهم قاموا كالإختصاب بالإجلس هل هناك من منتصد أو شيء عن غير شيء وهو لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه نعم. ولكن توس... تفسع وتوسع هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس لا مجلس وأنا ما ذكرت الراحلة نقول في, الباص في الباص في الباص هو جالس في مجلسه ها فهو مجلس أنا ما أتكلم عن الباص كراحلة مثلا أتكلم عن المجلس كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف فياتي اخر فيقوم له من مجلسه على كل حال هذا الكلام على اطلاقه حتى لو كان هناك رجل كبير السن او اوكذا على اطلاقي ولا فرق في ذلك كما تسمع بما ليس فيه مخالفه بارك الله فيك بما ليس فيه مخالفه للنص يعني مثلا هل انت إذا وجدت مكانا ظلا مثلا فأنزلته فيه لست قد وقرته بلى لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك هذه صورة غالب العديث صراحة فإذا نحن نوقر الكبير ونعرف لعالمنا حقه بدون مخالفه لنص شرائه ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح الغاري أن ابن عمر كان إذا دخل مجلسا فقام له رجل لا يجلس فيه ويقول قال عليه الصلاة والسلام لا يقوم الرجل لرجل مجلسه ولكن تفسح وتوسعه وهو بالعشاكة ابن عمر اولا صحابي وعالم جليل فما كان يرضى لي يجلس في المكان الذي أخلي له فاذا انا قدمت اليك صورتين اهدائهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرته وهو توقير العالم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه والصوره الاخرى يا مخالفين الحديث فلا يوقر العالم بالمخالفه ولذلك لم يرضى من هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر فكان لا يجيش. كان لا يجلس الشيخ هذا وكان مثل الشغله زي الاضاءه الباص ما في مثلا متسع لهالشيخ الكبير في السن او هالمريض انه أو أو على الوقوف صوره اخرى مبينه مبين مكتوب من عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقه بمنهى فيه نعم. يقول هل يجوز بس فكره العزله بين المسلمين لا ما يجوز هل يدوز بس فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين لا لا إذا كانت أمرأة بالبعض كذلك الأمر يقومون لها لأن لها الله ستون ينتفسحوا يقومون لها إذا كان العزمة من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسي من الرجال أن مفسد شرعي مهلاً أن يأخذها الباص تارة يمنى وتارة يسرة وقد يلقي بها في حضن أحدهم الجالجين هذا <تصفيق> واضح أنه لا يبغي إلا إجلسها نعم أخ يسأل ويقول لحظة بالله شوية شوي. لكن المشكلة المرأة بدأ تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل كيف المشكلة بتنحل حين ليلين كيف يعني تنحل المشكلة <تصفيق> هذه يعني <تصفيق> <نعم. تصفيق> <إما بجانب> مرة... <تصفيق> يعني يعني أريد بهذا التساول هو نتذكر أن أتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة تانية يعني منحل مشكلة لكن نقع في مشكلة أخرى عاجب ان ناخذ حذرنا من الوقوف فيها والا بيصير معنا مثل بيقول كان تحتر المطار صار تحت مجرا نعم في استنا الاخ ابراهيم المساله التي مضت بس يا اخ بس انا وصفنا باننا معترين 30 لا نحسن التعامل لكن نرى اهل الدعوه التبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت تم الثلث في ذلك جماعة التبليغ لا أستطيع أن يوجد أو لا يوجد لكن الأمر الحسن الموجود عن كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجل الله عز وجل فجماعة التبليغ مكتلين للتجمع فهذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائف من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدعى السيء الذي عندهم وهكذا أما شو السبب؟ السبب واضح وهو تكتل الجماعة التبليغ أحسن التكتل لكن مع الأسف على غير العلم ولذلك تظهر منهم أشياء تخالف الشريعة فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا يأخذوا من محاسننا وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجع أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها نا. هل يجوز إبشاء السلام على المدخن والحليق ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعطية إذن اترضى عن الذي يدعو إلى العزلة <تصفح> <تصفح> <تصفح> سؤال آخر نعم. هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة للزناء أو سرقة؟ طبعا هذا أقل ما يقال وإلا فقد يجبه يقول في سؤاله الثالث رجل قال لمرأته أنت طالع بالثلاث وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي ولم وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان كيف لم يتطلق قبلها تقول انه اتطلق ثلاثا اه طلقها ثم هذا هو السبب ايوه مو صحيح تفضل طلق المرأه في جلسه واحده قال انت طالق بالثلاثه بعدين زادت المشاكل ما بينهم فقال انت محرمه عليك امي في نفس الجلسه في وما سبق ان وقع عليها طلاق غير هذا ايوه غير الجلسه ما في طلاق جميل طله <تصفيق> قضيه كانت حامل في الشهر التاسع الحمل مش علا في الموضوع الان نحن نفترض شيئين هذا الطلاق اما ان يكون واقعا او الا يكون واقعا فاذا كان واقعا هي مطلقه لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار لأن حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالاسم للطلاق فهذا الجواب اسمه معلق بشرط أي أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق لكن لا يقع إذا وقع الطلاق فهنا قد يأتي السؤال الأخير وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع وقع وكان نيته يطلقها عندما أطلق غضب مجمع. كيف صار غضب بينهم مشاكل نعم فإضطر أنه يطلقها بعين ازدادت إساءة إليه فقال الله كمان محرم عليها مثل أم أنا بقول فعلا ما أدري كيف الحادثة, هي الحادثة هي فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع وخيف تقول أيضا إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهل جامعها شيطان الله أعلم إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه ففي ظني أن الله عز وجل يحفظه لأن الأمر ينظر اليه من الزاويه الغالبه على الانسان اما اذا كان شيء ذلك من دقهه فيقال بي يشاركه عند دخول الغرفه مثلا او في حال مثلا وضع معين في حاله السعاد نعم يقول هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة في الصلاة وما الدليل على ذلك ما في حكم خاص في المثال ان قضية تعود إلى القاضي الشراي فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد وإن كانت مصلحه لل مع الوالده فهو مع الوالده